يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا نيتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية نفس المطمئنه، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي